بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاث قريش يقول الله جل وعلا قريش هذا قسم بإئتلاف قريش مع بعضهم وكانت قريش فيهم عدد من الأفخاذ والأسر هي قبيلة كبيرة لكن تتنوع فيهم بنو مخزوم وبنو كعب وبنو عدي إلى غير ذلك فهذا الإتلاف الكبير لقريش يقسم الله تعالى به يعني كأن الله جل وعلا يقول عجبا لهذا الإتلاف الذي عندهم مع كثرتهم وتنوعهم لإيلاف قريش فيهم قسم بإئتلاف قريش ثم قال الله تعالى ذكر نعمة أنعم بها على قريش فقال جل وعلا رحلة الشتاء والصيف يعني أفلا تذكر قريش أننا يسرنا لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام فكانوا إذا جاء الصيف ذهبوا إلى الشام وأحضروا منها أنواع البضاء حتى إذا جاء المعتمرون والحجات إلى مكة يبيعون عليهم ورحلة أخرى يذهبون بها إلى اليمن أيضا يؤتون من اليمن بأنواع البضائع فالله تعالى يعني كأنه يقول أفلا يذكرون هذه النعمة أن يسرنا لهم هذه النعم ووفقناهم إليها رحلة الشتاء والصيف طيب مدام أن الله أنعم عليهم بهذا ما الذي يجب عليهم لشكره؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت البيت الذي يعظمونه والذي أجلتهم العرب لأجله والذي جمعوا الأموال بسببه ما دام أنكم يا قريش عندكم هذا الإجلال والعرب يقدمون إلي يقدمون إليكم من كل مكان تعظيما لهذا البيت طيب أعبدوا رب هذا البيت هذا البيت الذي يعظم تقربوا إلى ربه الذي عظمه لكم قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قريش كانت تسكن في مكة ومكة كما هو معلوم هي يعني وادي غير للزرع كما ذكر الله تعالى ذلك فليس فيها من الماء ما يكفيهم وليس عندهم من الزرع ما يكفيهم ولا عندهم من الثمار ما يكفيهم كان كل هذا يأتيهم كانت الحنطة القمح والشعير يأتيهم من اليمامه من نجد وكان التمر يأتيهم من قبل يسرب من المدينة وكانت النعم الأخرى تأتيهم من اليمن ومن غيرها فهم أصلا في واد غير جزرع ومع ذلك أطعمهم الله تعالى وجاء إليهم بالاموال وصار الناس يأتون إلى مكة معهم البضائع يبيعونها على قريش وربما تصدقوا بها أيضا على فقرائهم فيقول الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنكم يا قريش فلا يعد عليكم أحد وكان فعلا أهل مكة لا يعد عليهم أحد من القبائل التي حولهم لم يكن مثلا بنو بكر وخزاعة وثقيف وغيرهم من العرب أو اليهود الذين كانوا في المدينة قبل الإسلام أو, أو نحو ذلك لم يكونوا يهجمون على مكة فالله تعالى قد آمن قريشا وقد أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كل هذا يدل على أن النعمة إذا أنعم الله تعالى بها على العبد فلا بد للعبد أن يؤدي شكرها حتى تستقر هذه النعمة له. اسال الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.